وَإِنَّهُ لَهُ دَوَامٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ المبين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 فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتموا بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون